أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 رَبناَا وَآاتِنا مَا وَعتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخزِنَا يَومَ القامَ إِكَ لا تُخلِفُ الْ المعَدَ فَسْتَجَابَ لَهُم رَبّهُم أَّلَ أُضيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُمّ من أو ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ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 Aquâchis català il lighe Mely chegà aelser de Harân eh Estic czego رَبِّهِمْ et fabri0 E يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم